اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا كتاب الله أمشي دربي ومعي سادي آيات القرآن الهادي فيه أستبصر لحياتي خيرا أبقيه لأولادي صباحي ومسائي ورد فيه وفي السنة أورادي أمشي دربي مالي ساد غير كتاب الله الهادي Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah kitab Allah, Allah بيتي صوت القرآن يغدو بالنعم ويروح آناء الليل تلاوته تسمو بالنفس وبالروح بيتي صوت القرآن يغدو بالنعم ويروح آناء تسمو بالنفس وبالروح أطراف النهار تأمله تشفيه آلاما وجروح أمشي وبصحبة عائلتي في ظل القرآن الهادي أطراف النهار تأمله تشفيه آلاما وجروح أمشي وبصحبة عائلتي في ظل القرآن الهادي تربي ومعي سادي سادي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 خير رسالة يشكو حالة محمد ليذوق الظلم السنة خير رسالة والعالم يشكو حالة بضياءها جاء محمد ليذوق الظلم مآلا السنة خير رسالة والعالم يشكو حالة بضياءها جاءة ليذوق الظلم مآلا فقرأ وتدبر وحفظ يحفظك الله تعالى بهما أحيا بكراما في حفظ الله تعالى فقرأ وتدبر وحفظ يحفظك الله تعالى بهما حيا بكرامة في حفظ الله تعالى تربي ومعي زادي أمشي Allah, Allah, Allah Allah, Allah, ya Allah Allah Allah Allah, Allah ya Kitab Allah Altyazı M.K.